تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من أغف رب ملهوفا بعين عين آيات وأنقذ إله مسلمين من الخطب أغف رب ملهوفا بعين عين وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي I'm وصلي على افضل السفيه محمد وسلم على الاحباب وسلم على الاحباب